هذا الحديث حديث قصي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله فيه كل عمل ا ا ب ن آدم له الحسنة ب ا ع ش ي ء م ث ا ل ه ا إلا الصوم فإنه لي وأن أجيبه وخص ه الله تعالى بنفسه ل أ ن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا ي ط ل ع عليه إلا الله فإن العبادات ف ن العبادات نوعان نوع يكون ظاهرا لكونه قوليا أو فعليا ونوع يكون خفيا لكونه تركا فإن الترك لا ي ط ل ع عليه أحد إلا الله عزوجل فهذا الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عزوجل في مكان لا ي ط ل ع عليه إلا ربه ف ا خ ت ص الله تعالى الصيام لنفسه، ف ا خ ت ص الله تعالى الصيام لنفسه لظهور الإخلاص الكامل فيه، لما أشرنا إليه. و ق د ى خ ت ل ف العلماء في معنى هذه الإضافة، فقال بعضهم إن معناها تشريف تشريف الصوم، وبيان فضله، وأنه ل ليس فيه مقاصة. أي أن الإنسان إذا كان قد ظلم أحدا فإن هذا المظلوم يأخذ من ح س ن ا ت ه يوم القيامة إلا الصوم فإن الله تعالى قد ا خ ت ص به ل نفسه فيتحمل الله عنه أي عن الظالم ما بقي من مظلمه ت ويبقى ثواب الصوم خالص ا له.